ساعها ووضع الميزان ألا تقعوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرب ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكما والحب ذو العصف والغيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء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 شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل ربك ما تكذبان فيوم إلّا يسأل عن به ولا جان بأي آلاء ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بصي ماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بصي ماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن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 وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ لدان، وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء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 وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تكذبان. تبارك اسم ربك للجلال والإكرام.